لا لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواظئوا عدّة ما حرم الله فيُحِنُّ ما حرم الله زِينَ لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله ما لكم اذا قيل لكم في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارديتوا بالحياه ارديتوا بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه فما متاع الحياه الدنيا في الاخره في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا, تضروا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تَـبَـصَّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ لَا تحزن إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا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 وَكَلِمَةُ الله هي العليا الله عزيز حكيم يفروخ فف وثقالوا وجاهدوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله انكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لو كان اضطر قريبا وسفرا قاصدا لاتبعو لتبعدك ولك بعثت عليهم الشقّم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عبدا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنا وفيكم سنمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغول فتنه من قبل لقد بتغول فتنه من قبل وقلب لك الأمور اتجا انحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كانوا